واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت للمتقين وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وأزلفت وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وطيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فكبكبوا فيهم والغرون وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوَّيْتَ كِبْرَ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافع فما لنا من شافع فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 لهو والعزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري الا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون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 He said, this is a fruit for you, and it is a fruit for you, a day that is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 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون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 في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب المرسلين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 قالوا said, ''You من only وما of the victims, مثلنا you ظنك لمن الكاذبين Then we fedake over the bin, if you were other faithfuls. He told me, Lord, I know what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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ вопросы of Israel is not true of a people of Israel. hi-biv let us read it from some families.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 من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما, ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذولون فلا تدع مع الله الهه اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين